mm uh... Wallah I'm All right. God Thank oh. Like <laughs> love. فالذین We'll والله عنده حسن الثواب ثوام من عند الله والله عنده حسن الثواب على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم